فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فسن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا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 نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يظهركم أخفر لكم ولما أخذون من دون الله أ فلا تعقلون قالوا حرقوه وصرو آل هتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بودة على وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعفور وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ